فرايم في العالم إنك عميل المجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الذي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلال في النار بارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم كم لا إجازة بلوغ المرام نزلت الأحكام للحافظ ابن حجر الأسقلاني طبعا أول شيء پس بازدید کردیم دو زارم خندیا زارشان لایش شخص لیم زائیری یک ل اهل علمی زائیرا وارو زارش لای شیخ محمد محيدين اليمني که علماء کانی جوری یمنه که از سؤال دادن اشتل دوام زارش سوییشیم دیبوه ک شخص لیمش یک ل طلاب کانی شیخ محمد محيدين اليمنیا هذا ده محمد ياسين فاداني محمد ياسين فاداني جعل جولة جولة طو... علماء كاني أندونسيا كلام كيدا أندوني شذور بي كاني عالم اسلامي أستا هموا كان للريب يوتي برضه الكلاصالي هذا ونصت وفاتي كرديا دين كتابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه قديما وحديثا والصلاه والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واهله وصحبه الذين ساروا بنصرتي دينه سيرا حثيثا وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثه الانبياء كذلك العلماء الأنبياء أو يعني لبخارية معلقاتية أو كلمة او جملة بقى مل سطوني أبو داود ب ما بغير معلق يعني بموصولي أكرم به مواليد وموارثة أما بعد فهذا مقتصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية طبعا كتب احكام منزورة ابن دقيق العيد يقرأ كتاب كان دانة ك ل مثلا فقه لأحكام احكام لغة عند الأحكام الاحكام يشيخ مخدسي بقى جيان انا ابن حجر العسقلاني اولا بنفسه دائما يشكو الذهنين دبلوي ذربيع علماء كان لقد دوخ جيان تائسه ذربيع علماء كان شرح يعني ديو مختصر يعني ديو كديت يعني اشعله الى اخره حررته تحديدا بالغا لتيسير من يحفظه من بين أقرانه تابعه نابع ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبعة أقول لك أنا بأخوي بعضك خاصتي هي سبعة أشياء كأخوي دعنا أحمد وبخاري له إيمان أحمد يعيش إيمان بخاري أختياه لبر عمرك أيه لبر ستة وستار لدقيقة إيمان بخاري ستون وستار ست سنوات يعيش لدقيقة لبر عمرك أيه يلي فيش دعنا أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والتلمذ والنسائي وابن ماجه وبالستة من عدا أحمد غير محمد وبالخمسة من عدل البخاري ومسلم ولو وقد أقول الأربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم الاخير الأخير وبالمتفق عليه بخاري ومسلم طبعا ما عدا لكن بابي متفق عليه قصدي إمام أحمد بخاري ومسلم وثلاثة يتفق على وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميت بلوغ بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا و بالا آمين وإن يرزقنا العمل بما يرضيه آمين هو وتعالى كتاب الطهارة باب المياه عن أبي يرى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته طبعا يقول الله سبحانه و تعالى و يقول الله سبحانه تعالى و يقول الله سبحانه و بفرموي هو الطهور ماء نابل الطهور طهور طهور يعني ما اوكي هذا باكه هو الطهور ماء والحل ميتته او ايش كذا يا همي من ذاك شيء هل حلال اقل من ذاش فيديو اوي الماء او بهمي اخراجه الاربعه وما به شيء ذا ولا ابن خزيمه والترمذي ورواقه مالك وش ذا ايوه فالمديء دوم عن أبي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجوا الثلاثة وصحوا أحمد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى سيدنا أبو دب مق في, في غمرة أو بجمن أو فاكو فاكيل وياه لا ينجسه شيء هش تغني في صبك وعن أبي إمام الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجدسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجوا ابن ماجه ضعفه أبو حاتم طبعا أبو إمام الباهلي شجعه دفن ميتا بيقنبل خواصا فرميتي او بيقمان اوهيش تقنيب كيسيبك إلا اوشتنبتن كوا بونكي بقوري يان تامكي بقوري يان رنككي بقوري تمانو فرمولو رجل ابن ماجيه شيخ البان الضعيف جامس تغير بضعيف دانايا وهدوها او زيادة كذلك إلا ما غلب على ريحي وطعمي ولوني بجماع الأمة او زيادة معناها كي صحيحة بلا مواجه حديث حديثي البيغمبريني صلى الله عليه وسلم وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بجاذب تحدث فيه أو بأجومان باخ باكره ويا تنها أو بشتان بيتن كربوني لغوري يان تامي لغوري يان رنجي لغوري بس بيساتيك كوا فيوديار بي بتن أو فالمودش يما يبقى لسوني كبراه هناذي شغل بانجسس فيس عادي ضعيفة هناجي وبا ضعيف يجانا يا فالمودش عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبثة وفي لفظ لم ينجس اخرجه اربعه صححه ابن خزيمة والحاكم بن حبان عبد الله الكريم عمر رضي الله تعالى عنه قال السلبيتم قال فرمى النبي وقال صلى الله عليه وسلم يجي حق ا دو قلت دو قلت اوش ان ذيكي بدميله شيء او رذاذات الدومر ميليا ولا كارتن لم يحمل خبث بيسي ناجيدا وفي لفظ لم ينجس بزنابيتا فينزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جلب أقرزوا مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عن سر بتجارته فلم صلى الله عليه وسلم فرميتي كذلئك خوين شوتن الأول شيء وهو جنوب كذنابتيش بيتن أخرجوا مسلم إمام مسلم رواه وللبخاري لا بلنا أحدكم بالماء الدائم الذي الذي لا يجري ثم يقتسل فيه كذلئه ميزنك الأول كأوكر رواستاو الذي لا يجري نار وطن ثم يقتسل فيه دبي خوشلة بشو وللمسلم منه ولا لأبو داود ولا يغتسل فيه من الجنابة خوشي نشوى كالجنابته لابد لو يقعوا كرانه وستاه لو أنه كأوكي داوده ويقول وص... ويخوي... بيب إزدابتن آه... فربو ديش عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة و... وليغدرف جميعا في غنب يقل... عن... عن رجل صاحب النبي ما دم الصحابة في يغنبري صلى الله عليه وسلم أقنابي مجهول جهالة الصحابي لا تضر أو قاعدة لذلك الصحابة كلهم عدول فرمو يكي في يغنبري صلى الله عليه وسلم نهي كذية كبياو خوي بشوا أو آوي كوا آفرد پیش خوبی داشتیم. آفردت با او که پیش خوبی داشتیم، اوی نهمن ای به کار بینتو، و به عکسش پیش او ای به کار بینی که آفردت خوبی داشتیم. طبعاً او لیاقت داری با جمعیت یان، هردو یان لی هرین. طبعاً اول مده فرمی خاص صحیح و شغل بندی لصحیح بیاورد دینه. بلام یک ویژگی داره که نه، سوک پیغمبر صلی الله علیه باش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ابن عباس رضي الله عنه في غنبل خوي بجومان سيذكر خوي دشوش ببؤاوي كوا داعي ميمونة رضي خويل السربين بكالدييناب ولا بعرف شو بالمدتش كسبناه لولا أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صم في جفنتين يعني وقتش تشويها بيغن بيغن لقال له عندك لخزانة كاني خوي بيغنبلي خوي دشوش فجاء ليغتسل منها ويصير خوي لي بشوى فقالت إن كنت جنوبا يقول لك هذا قلت من خم من فقال ان الماء لا يجلب فالمي اه وقيبيز نكير يا وصحاوي تلمذينه خزينة ولي أصحاب السنن السنن يعني أسرار ذكرت أبو داود ونسائي تلمذينه من ناجح طبعا ليلك أنا خلاف لبيني لو زاني خوش جشته لو زاني نهيل كير يا أصل علماء كانسيا نهي كل كراهيته أوهيك أقول دي جاشن يا بلام أجرهاتو بو يعني هيزبو هيزوان بو كراهيته شيء ريان بلام لو ذيك عايشة شنية، بل إن هي ك علماء مسائل مسائل عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء أحدكم إذا هو ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع سبع مرات ولاهن بالتراب أخرجه مسلم. آب و هوای رضای خوای سبیله فلمیتند پیغمبری خواستن فرمونی قافكاني قاب کانی قافكاني پاشی قاب کانی خودان اگر هاتو صدق زمانی لیده سپکاتن با بیش و زاران يكمين یال بسی بخوری که این مسلم ریوات کرده و فی له فالیورق هو یقل ریوات کانیتند با بی كانت یقل ریوات کانیتند ده اخراهن وفي السابعه بالتراب وفي الروايه وفي الثانيه بالتراب اي مكان اضطراب هي بس يا يكبي يا كم بحتن بهاش تنبيه فهم هي الصحيحه وش شيء يا سيدنا عن قدر رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعه وصححه المديون بن خزيمه أبو هذا المكان الله ان صلى الله عليه وسلم يجب ان بنجس في فرميتي الذي يجب ان يكون في المكان الذي يجب ان يكون في المكان الذي يجب ان يكون في المكان الذي يجب ان يكون في المكان الذي كذلك في سيكة أو دقية هذا أو دقية ودي طاقة بس أو هذا حيث عموما مطلقا بحاجة إلى السرنية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فتجره الناس فنهاوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه أنس قريب مالك رضي الله تعالى أعرابيك رضي الله تعالى دفرمت هاتو لا نوم زقوت مي ذكرت الناس <سؤال> هموي سرذنيشتي عنك دوقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبرخواص صلى الله عليه وسلم نهي ليكذن فلما قضاء بوله كاتج مزكية وأوكر بيغمبر صلى الله عليه هندك عوبيان دلكي عوبيان فهورية قعلي عوكي كداكن لروايات شافر مثلن بعشو مزكية كذ بان ذكر فرموي ما المسجد لهذا إنما بُني لصلاة وذكر وقراءة القرآن فروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلد لنا ميتة عني ودمان فأما الميتة فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال اخرجه احمد ابن ماجه وفيه ضعف فنوفر ابن عمر زي قال ابن ماجه النبي غنبري صلى الله عليه وسلم فرمي يدك احل لنا يعني بيشتر حرام بباب لقيت حرمت عليكم ميتة ودمو لحم الخنزير كذا حرام بنصيات طالام بيغنبري وا فأما ميتان هو دمان دمان دوخينش حرامه لو حلال قرآن بيتن حرامة لأنه حلال أي شيء من أن يكون قرآن بيطن حرامة بلهم يغنبني قصم ويخذيها لأنه يجب ملاحظه يكون ملاحظة يجب أن يكون فأما الميتان بعد ذلك فأنا أعرف الملكية أعرف والحوت يعني كله ماسي وأما الدمان دوخينكش فالكبد والطحال يعني فاترشو زرق طبعًا اللي يركو حد يدائم أحمد ابن ماجر روايات اللي بتأخذه بمرفوعي ضعيفة بموقوفي صحيحه بلان بموقوفي كي حكمي رفعي مما لا رأي الإشتهاد فيه بابي إشتهادني كهذا اللي يركو أنا لهم علماء ولا كذا سوى هو صحيحه وعن أبي غرين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناعه إداء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري أبي غرين رضي الله سبيل في فنبي غمبري قصران فنوية أقرمش كتناو خارنوي هادشك لأيوه فليغمسه با ناو قل نقميك ثم لينزعه دعا يدري بني لبرتي لبالوي يقلب على كاني در يقلب على كانت رشي شفايا يعني ييجي لو كان نخوشيه ييجي لو كان تريش شفاء يعني يشان دردشان درمانه أخرجه البخاري وأبو داود وزاد لا أبو داود جهده وإنه يتقى بجناح الذي إيداه تذكره أو بعض اللي بعض كتري تقدر أولي بتوبي خوي بيدفع ليزي عن أبي وقذن الذي رضي الله تعالى قال قال, قال فالمدير واصدم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ميت, ميت اخرجوا عبوداؤه والتلمذيه وحسن له ولقوا له أبو بلى ابو وقدي الذي غزا غزا فرميتهم في غنبه يخص فرميتي هشتاق لحيوانك ليكراوا قول بسنديتي ليكراوا او بس اشتعب بمردي اشتعب أو بمردي حساب او بارتي ان نربي وليك حرام, خالدي. حرام إلا أودعانا بتماسية حتى مثلا ماشي كدتواني أجرته إمام مالك دفل متن دتواني بس نديتي أويكا بس أنا كتش يعني باب الآنية عن حدي فالمدينة عن حديث فبن يمان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذاب والبيض ولا تأكلوا في صحافهما فإنهم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه حديث كريمان رضي خالد سريك صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم لف المتن بيعن بليخ واسع ثرمية إيه او مخونه لا لا هي البرداغيك لهر كزير فيانزيوبي ولا تاكلوا من صحافي صحافيما ولقا بكاني اوليبر او دارش لقا بكاني شان مخون فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره لدنيا لبونغو يا لهم لبوان لدنيا لبوانا لا اخره ما باذنو خيط البردغار متفقون عليه وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنه فرمته فرمته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم متفق عليه ام سلمة رضي الله تعالى عنها دفر فرميتا في أغنبالي الخاصة او أو كسي دخواتها لبرداغة يعني لدول كوا زيوبة أو لناو الزجي لناو الزجي ستكاتل هاجري جهنم لناو الزجي أو يجرد الى الدنجي يجرد الى الدنجي فرمودي الشاصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ ابن عباس رضي الله تعالى في فرمية هل بيستك كخاوين كايوة او پاک بود تا و از آن پاک بودن وگرچه بتسی مادرت او بانو او اولابسی کششک منیه کاتی خوب رو وقتش دیگر هست ابر نواشی اگر زنده نواصابونه او اولاد دار دیباخی بدی کششگیه باشد آهه علم بزنن که او خیلی آشواق فرمودی عن ام عن سلماتی بن المحبق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صحو ابن حبان سلم يكري محباق لفرمي رضي قال السربي كفي أغنبري قوات صلى الله عليه وسلم فرميتي فأقبون ويبستين مرد تهورها تهورها يعني باشي باشي باشي باشي باشي بجري باشي باشي باشي باشي لسه زمنه او وقته هذا وصي كت... اوه بكارية عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال لو اخذتم فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه ابو داود والنسائيب لقد كانت ميمون من السلبيات التي تتمكن من الممكن ان الله من وسلم ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من الممكن ان تتمكن من الممكن ان تتمكن فالمي يطهرها الماء والقرض، والقرض يجند مع كان كبكاري عندينا وقتي، أول جد قررض بكال بيني والروكا، لا تواني بيقطع بيتو إمامي أبو داود نصير رواج كريه، فالمدين يظلم عن بتعلبة الخشني قال رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب أفن أكل في أن يتم قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوا فاغسلوها وكل فيها متفق عليه طبعا او في المذكره على بي خشني كما فرمي كوكو كنا ابو الصحابه كزكاجينا داوشتي ادو اي از اسوساسين فالمذكره موضوعه او ابو على بي خشني راه زي قال سيدنا فرميت لا بيغنب برسي صلى الله عليه وسلم ايمى لزويش كوا أهل الكتاب لي الكتاب يهود و نصاربي سن بهم سنة أهل الكتاب او نش لغير دواه اف في ان يتهم عادت وانين لقب قسغاني قال لا تاكلوا فيها ليام مخن الا ان لا تجد غيرها الا اجد يستاندي تو الا او النبي فاغسلوها بطاق الكنوات واكلوا فيها او تيلابخون فالمتفق عليه البخاري المسلمة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة امراه مشلقه متفق عليه في حديث طويل امبراني كريشين لزيقا لذي في المدينة <سؤال> بيعمبري خواص الله <سؤال> عليه وسلم لجلها ولا كاني دستني جانشوش المزادة مزادوكو منزل جوايا منزل شيء هي امرأة مشتكى عرفت شيء مشتكى جو فالمتا متفقون عليه أحد تشهدوا المدعي فالمدعي عن أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قد حن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان ش ش شعبي سلسلة من فض بقى البخاري الاسي كريم عليك اذا يقول اسمي فهمت برداقي يغنباي سلام شكا لا شويهني او شكان ايتيان لابو كرت عنده كان بس ذيوي لا دروس كرت ليك كان اول دروسه حجر كما جل ذيوي بكار بيني لابو ساكنه هي شيء شرنيه والله نادي اصلي اوكي فبيشتي لزيرو زو لبنوي لبابي تكبرشتو ايسان تبيني ديو دي خاطر باني والله ما كبارش اللي ساكرا وبزي هي شيء شرنيه باب ازاله النجاسه وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سئل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح أنس بن مالك رضي الله قال سربيه فمت ايا برسال عليك يا ادهواني برسال لبي غبر كظم عن, عن الخمر تتخذ خلا لا خمر لا عرق تدوس بك يا خل ادوس بكين فقال لا كذا دغ الدنيا مسلم رواياتي و روايات امام, إمام الترمذي فرمي حسن صحيحه وعنه انس الكريمالي اللي ما تجوز زيفه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمل حمل الاهليه فانها رجس متفق عليه والله أشكره مالك لزاي خوات سيدنا فرمي من الشاري خيبار بون بيا فرماني خوات فرمان يبأ بط الحقد كبان كلاو خيبر وردجارو بيا غمباري صلى الله عليه وسلم قد غير لتن لتنى قد قكر دوا أهلي بخون فإنها رسل أو بيستا عليه والله فرمدي بستسال عن عمري بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه عمر كل خارجه زي قوات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خد بيلبو مددا لشده لمناء وهو على راحلته أو لست سب لسر أو كيبوا راحلة يعني حشتر, حشتر أموش تشبيناكو ترى راحلة إلا أو حشتر بيدي نقوطر كواذل سذيكي إذا عندك سعرنا سذيكي نحن او عشرة كبيرة، ما من المئة إن من المئة لإن من الماء لا تكاد تجد راحله صدق عشت لي زيني يقل تجد نابنيو بشيء لم يعني لو سفران بيه، وشو يواجه السائرة قبل زين نابي، ده لو سائرة يعني حيوانك اي هذا الكهواقي حيوانيكي بس الشيء هذا يشيله على كتفه بس الشيء هذا أودبو يعني كهذا أجا بيز بوايا في هذا المدي قدوه ما كوا ما بيشوا إمام أحمد التمدي هو لا تصحيح شكله فالبدي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة لذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه داعش رأي خالد السليمان الدجارتاني في قبر خاص صلى الله عليه وسلم مني دششت وها لو نيش باوش ما كي كمان يكيب يويه وأنا أنظر إلى أثر الغسل دشمني كبيه قبري خاصم شواني سست نكيم دديد طبعا مني أمسش بنا مني مذوذي مني ااا باكا بلا غصت إلى سلا بلا مذوذي فيسن دوزني اشي لا بعقلي ما بواي بعقلي ما ذي وذي بيسون د بواي غوستي ل سيرفيت ماني باكا د بواي دوزني جي ل سيرفيت بلام تصق الدين خويا بس لواني بس حتى او الشماكي دبي فرينادا لايدي شما كي بلام بيغ او يا عليه وللمسلم لقد كنت أفرقه في من توبي رس رسول الله صلى الله فاركا فيه امام المسلمين للرواتي ما مسعود كنت أفرقه امن اللايده ما هو لا بني من توبي رسول الله فركا ما مش زي وجبني نوشي فيصلي فيه لك يدك، وفي لفظ ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون لك ان يكون لك ابو السمح ابو السمح رزاق قال يا سيدي انت جرتوا دخل بيت انسان او لميزي من دال من داليجسكا ستكارتن يوغس دشوري ويرشو بلا لا برشاندن يي قران درشندري اوش يماميش عبد الرحمن جفالي سيدي واش يزور جان ليا لطيفك بس او دي بازرو كدبلمتن لبلوي كواتا بس رشانه بس بل عم أفسد لباسه هو نقطة يقب. نقطه دوم ترى تون كأفسد توش الحيض ده في خينش بيسه لو لما هو رحمة الله تبعي ربي رحمة الله تعالى سلبيتان فربدي وعن اسماء ابن تيابي بكر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوبة تحطه ثم تغليه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلفيه. اسماءك سيد بكر الصديق زي خالد سبيك تمانين وثلاثون صلوا كوفاتكرا. داشي عبد الله الأرباع، أروي الزبير، ومن داشي ناوي الأرباع، ناوي الزبير كل عوامة عشرين باشرية. كبيه قنبري الله سبحانه وتعالى. قال في دم الحيض لأخواني حيض يصيب الثوب. كبش ماكشوب وسيلكا. يتحطه عين الودي فيركني. ثم تقرصه بالماء. دعاء في لادك ثم تنضعه ثم تصلي فيه يعني دعاء في لادك ودعاء كامل لسلي لاد ذاتا متفقون عليه وعنب يورين رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره قرآء الترمذي وسناده ضعف دوم أفعله وكذا شيء ضعيف أو كذا ضعيف استناداً لكي خفر مودي بيشتهرش كأمور غير ذات خطر في ميزان خاول فرمويتي بس ولا فعلاً ضعيفة كصحيحه قال مودي 29 وعن ابي ريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ان شق على امتي لامرتم بالسواك مع كل وضوء أخرجوا مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمه وذكره البخاري تعليقا ابو ريره زي قال بالسرد ده يقول بيغمركوا فرميتي كوا اغير امن قرصاي ومشقات المعيشه بس الامه قوم واملك تلاقي هذا الشيء سواك للرياض ده في المذون لقى هر ليركذير لغير دستنيش مالك هو لاه مالك شوف مالك الصالين سطوح تنو فات كذيه دائما ليك هتسلسلي عملك أي أو كذيه يلاي بخاريش و معلقيه من بخاريش عزروا سيسطو تسلو نوح حد يسمان يا لقى صوت من زائر أو أنا همجان معلق طالب تغليق والتعليق لبينس مزودة دي توصيل كذيه طالب لما طيب مالك بلاغات كده يعني ابن ابن تمهيد توصيل ما عدا سال حديث نبي كا ام صلاح الشعر الزوري ويكذيه سي عن حمران حمران مولاي نام العثمانة عثمان يقولي عفان أن عثمان دعا بوضوء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 دع ابي وضوء وضوء امام زيد ما دقيق اا وضوء فعلكيه كذا زيد فغسل كفيه ثلاث مرات دستي ست زاران شوش ثم تمضمض واستنشق دع اي اوي لدي وركدهنا ايوا طبعا لرك استنشاق ما ني استنثار ما ني البخاري حديث باب الاستنثار ناتي باب الاستنشاق هيي دبيدك على امر ابن بخاري دليل ابن بخاري ني زنيه قول ابن الاستنثار أول <تصفيق> <تصفيق> هنا أول اللوث، آه، قبله بي اللوث بيتدري بيه لوي هنا بقاري أكثر، يدوه هنا يا، دلوقتي يعني يستنزشقة ولا ترى، في هنا قدرنا يبيني، تمام ما بقى أول أيوة، واستنشقة للوثي ثم غسل وجهه ثلاث مرات ده عند ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثة مرات، أتا قول ثم اليسرى مثل ذلك قال استفج ثم مسح براسي ثم سرج او او على ثم غسل رجله اليمنى بايب بي راسي حتى الكعبين كعبين او دو ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمبري قال صلى الله عليه وسلم توضى هذا نحو وضوء هذا متفق عليه بلان او ايمان ابن عمر قال السلبي كذب الميت او سيذكرت قوري هذا كتائف كان امي وذكرت القرانش القرانش زياده هو ده كده بيقول هم بهم خشوا لوجه قيامه اوانيهم و روج قيامه اوانيتهم هو قاصبي بس بالام معنى اني كده وني بالام او اصلا كده ايت الاواني ااا فالمديسي بك انا علي رضي الله تعالى عنه في صفه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مسح راسه واحده اخرجه ابو داود والنسائي الترمذي الاستاذ صيب قال التلميذنا وصح في هذا الباب فالمدخل الصحيح هو شغل باني بالصحيح ده علي رضي الله في عمر إمام عمر قال برأسي واحدة مس داوود روايات عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه ما في صفه الوضوء قالوا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه متفق عليه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه درباري الله وسلم بتها توقف بيشتملي واروا جرانيه شويان يخشوشين، وفي لغة الله ما بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لو رواه إذا فلمن لا بيشودس حتى أوقف بدي إلى قفاه، قفاه يعني بيشتمل، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. داعينا وتابعش تدش. ملام الإمام الشافعية فلمن أقعد هو مشبهه أو بتن؟ هل هو تشيلو لكنه يميكه بعياضية. فوردي سيعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عنه في صفه الوضوء قال ثم مسح ثم صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذني ومسح بابهاميه ظاهر أذنيه اخرجه أبو داود والنسائي وصححهما ابن خزيمه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 أبو غرير رضا يخوال سبيل فرميتا فيغنبالي خاصة فرموتي هل يقل إيوال أخوهستا فليستمتين ثلاثا سيدارا آيو للوتي واركا لبرسي لبرو الشيطان لسر ناو اللوتي أويدازنشتا متفقون على إقامة إذا كانوا يندريت فرموتي سيبينت وعنه رضي الله تعالى عنه إذا سيقضى أحدكم من نومي فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدي أين باتد يده <تصفيق> متفقون عليه وهذا نبض مسلم. والو أبو رياز زايف الرسول في ميتن بيعم أجر ااا يهلك لخو هلسا بعد دست خوي لناو لناو دول كي لناو أو كي حتى يغسلها ثلاثن يعني أو وقي بدسيلي أبكا بنك دستي له أو وقي بعث إن أولادي إن بعثيده نازع متفقون طبعا يحمد رضاي خوارج الرسول في ميتن هو شفرقلي دست بميزبي يعني إسحائي بيدست دست دشوي لكنه تعب وقت ماذا شو؟ دست, شوي دست شوي. بس هو كان نوبلي ولا عندسم علقتي بن صبر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة خرجوا الله صحوه ابن خزيمة لقيت كل صبر رضي الله تعالى سيدا يا خاص الله وعسى فرميتي أصدق يعني جوانز نجش بالشور وخلل بين الأصابع أن ذكاني جست أن وبالغ في الاستنشاق زر بلاغ كل اولاد و كدنو لدى و كدن ان تكون صائمة إلا لكاتب روشي نبي و كان بروجيبون انسان نوك عوكا غيرت بكاو و بستاقوك مبالغ عالي زور مبالغ يعني مبالغ عالي زور مبالغ عالي زور مبالغ عالي زور مبالغ زور بس عليه يعني تواني جاتي بيه يا ما لا لا لا بس, بس بالك يعني السيده صار زوانك خاطر يعني بس اوكي دي وعن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه بن خزيمه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 صحيح من خزيمة الناس في ان الناس مد. مد الله عليه وسلم يقولون ان الناس يقولون مد الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان بكامل يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان يعني بالضبط ان الناس يقولون ان الناس يقولون لایوی خوش ماندن مود اویه، باز بالام مود دین پیکم باز بالام برداخ کبو، برداخ باز دوست است، برداخ گو درک که خواندی تو برداخ گیت کنه، برداخ گو درک، تقریباً اوی دگریتن. شوشکان؟ شوشکان اندک برداخ گو مانه، برداخ گونی بیاد که دگریتن. اوی انت تقریباً مود لون دیکانه. ده عیب بر مود که نه برداخ گشی گیت که خواند. اوی دو دو دو دو فجعل يدلك ذراعيه، بون ذي ذ ذ أوكي يدلكوا دستي أوكي ذلك. تقرؤن دباء ومقتلك سكان يستأون ذي. بس زبدون زبيتين. وعنه رضي الله تعالى عنه أن ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لئودنهي ماء غير الماء الذي خذول لي رأسي أخرجه البهيق. دفع المدقش صحيحه. دفع الميزن عين عبد الله يكون يسدي رضاي خالد السبيل دفع الميزن في غمبري قائده صلى الله عليه وسلم كآوي نوية دينا لبوته يأخذ لأذنيه ما أن غير ما الذي أخذ لرأسه أو أو كي لبوته سري بردبو دهات آوشحي لبو جي كوات همان آو نبو أستاذ مدين أجع على يد الكوزيراعي يعني ب ب بود أوي ولدات تيجي وتدخل هذاك واجد هو كان يكل بس بس يركان يكل يعني بود أوي لك أيوة ليك على شو بس بيسوي زكاه طوله بس عند مسلم في من هذا الواجب بلفظ ومسح براسه بماء غير فضي يديه يعني او فضل زيادة يعني غير او اوكب ما لسه ما او وهو المحفوظ وعن أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيله غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم أبي هرير رضي الله قال سبيل فرمية جملة بيغنبري أخوة أبو صلى الله عليه وسلم من, من رجل قيام الدين غرًا محجلين تعال غرًا محجلين أولئك أنا نوع أسبكي قلبي مرشب في كاني سارف لكيس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 قالت بس الروج كلامته خايف يقولي أنا هذا كات لذي من أثر الوضوء لشفيني شين والدي سدش فمن استطاع منكم أن يطيل غردا فليفعل هل اكتبيت زيادة كبر زيادة كات هذا بنت أبو هريرا لقي ابن عمر زيادة آخر لا هو ده زيادة كات فليصير خير لو حتى قولي قولي هذا كدا من بنوي زينا عندك شهادة تفسير دكتور ما هو تا باله أبزام عندك شهادة تفسير دكتور يعني هالشخص ده يزيد يعني بعذور اغضب الله او يا نظر انا غاضب وان رضي الله تعالى عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التامن في تنعله وترجله وطهوره وطهوري وفي شانه كل متفق عليه دا عائشه رضي الله قال سيدنا فميت بيغملي خاصم زور كيفي بويدات زوري بيخورش بو كاشتكان هموي براس طبك في تنعله لراس يكام زال براسي لبيتكر دواء يتسفى و ترجله يعني سردائنا يكام زالي لراس لدينا دواء لا يتسفى و طهوره بس نجيش بها ماشر و بشأنه كل متفق عليه ولا ترجله حالي تكماني بخالي الأدب الفرنية حيثي وده فرميه نها عن الترجل إلا غبة نا يكردي إنسان زور سريد عبيني إلا ما ما هو لما أنت يعني استأوضح عن دليلك إشبيان بيت لهم كأو روكلك أنا كأو لو زيادة آفة ده زليله ده أو ده كعشان يوا يوا لبر حتى بلانزي لا بحال حالي تهذي بي، بلى ما هوش معناه أي ونيا، كابلا تدبيني، خويس شوست يا تدري بري ولا يمنو رزاق قصرا داينة لا، إنسان دورا جالي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان النبي صلى الله, الله عليه وسلم يعجب تيمو في تنعول يترجيه طهر يفشين يكله عليه، تلذم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدو بما بما منكم أخرجوا الأربعة والصحويب من خزيمة أبو ربيعة زين خراس الله عليه إذا توضعتم أجد ذي بما منكم براسداس بن كن لا هذا ابدأوا بما بدأ الله به. آآ وعن المغيرة من الشعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيتي وعلى العمامة والخفين أخرج هو مسلم مغيري كل الشعب الرزيق في المثل فيغنبري قواصة بناصيتي فمسح بناصيتي وعلى العمامة والخفين لا سر عمامي لا سر جمدان والخفين بها خفين اخرجه مسلم أولا طبعا بلقيك على الخفين بلکه شیمی ملاسلوی که وا خلقانه که است اوردهتن کسی اند ناو مزگفته گویی مباه نوکشش بیکتی بی باشه کاتی خفیان دبرد دنبرد آدستیش ال آدستیش پروش کجشته گود بزاری و ایا اوردهتن می معفیانه لشتر آدر لسن اورده بینی یعنی نه تنی خود ولو اگه او بی استفاده کاتی خوی او نباید بی بینی که بولد کد ونیه بی زیک و بین بالا او وقتی جلوان لبخشی از بیتو کنه، او زاویه بیته، او ز کاری داره که اون نه توانی بره ولی کسی اون کار گویی خودی این تجوری هوا حرامه، به اصطکا، با نیل ولی، با نیلی تجوری نه بابا نه عن جابر رضي الله تعالى عنه في صفات الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بما بدأ الله به أخرجه النسائي وهذا بلفظ الأمر جابر يقول عبد الله رضي الله تعالى صل وسلم قال سيدنا فنيت من الصفات الحج يا خمبر صلى الله عليه وسلم جرتوا قال ابدأ بما بدأ الله به ان الحج الحجة والعمرة هنيا كذا الحجة والعمرة كذا خايف يقول بس لا سيدي كل ديا بيجي بوي جسليك دائما ب ب كامه بيجي النسائي بهذا بي وهو عند ال مسلم بلفظ الآخر إن الصفة والمروة من شعائر إن الصفا والمرودة بصفة هذا السبيك المرودة السبيك بما بدأ الله به خواني يقول بتسوي رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى أدار الماء على مرفقه وروى ليكن دفن ميتا بهمش ذابي كلي عبدالله شتوه كبيه غمبي ختم الماء على مرفقه ده لوي بكام يريد يش بهامش ااخرجه دارق دين بي سادن ضعيف سي صار الماء على مرفقه يعني او بدا ساوقي بالاهم كذا السؤال اذا كرت هاو كذا السؤال اذا كرت يا واكنيه اذا السؤال اذا كرت يا واكنيه اجا واكو بواه بس تقول لي كذا السؤال لوي همو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 عن يقول لك رضي الله تعالى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان لا ال <سؤال> يعني نيجي بطاله يانا ين نقص كماله يعني نخستانه يجلد وانا لو لا إيمان يا أحمد رضا يقول سلبي بسم الله وأزمة سنية يعني إحنا يكاي بعمدي اتفاوض وده بس لا بيلتوقينا بقى عمدةنا يكاي نيجي بده زجنيا لا إيمان يا أحمد قال الله لمن لم يذكر اسم الله عليه طبعا إنسان بسم الله اشده مشتى أويه بيعملش ذفء مصابم لو قلت بسم الله إلى بك تلك الملائكة السماء استمع بيدقول بسم الله ملائكة تيجي هذا برد على اسمه خالق الرحمة فيك إن شاء الله تعالى ولد المديع عن سعيد بن زيد ااا وأبي سعيد بن نحوه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء وقال وعن طلحه فلوجيت لوحفت عن طلحه ابن المستوقل احمد لا عن شيء برام اول بدايه برام امامي احمد بغفي واذبو واحد تشفي سدال كرديه او قول لباسك دي فيجو الكبزاني حديثه كانت صحيحه يزور ما دو قول ما نيركوا هاي غوديركوا هاي جوتش لا بل لا يا دو صحة الاس... دي سبادي إيه صحة دي لو ت تسوي بس هو رقمي برقم أحمد برقم حسابه أبي سعيد ده ااا أب... ب ترقيمك و... ب رقم حسابه إيه متلقينا كذي شو شقني لو حفت وعن طلحة بن م صرف إنه ما ده عن طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق اخرجه ابو داود بسان ضعيف حتى شغل الباني بالضعيف الى انايا طلحهكم مصادر جرت له باب بابي ك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضه والاستنشاق يعني اول دور ورك دول اول دو ورك دول بالضبط هو قديم متني برم بخير حزقة ضعيفة، وفالمدينة لوشت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض ض ثلاثا يمضمض ويُنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه بدور النساء ما مع علي رضي الله تعالى عن سيد الشهداء عوازي نزوج يجمع صلاة ثم تمضم ض دعي آبل ديو وركب واستن ثلاثة ثلاثة واروا هنا نوشي يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ من الماء نفس يقدس كاوكيل الدوله وده بهمان دس دجنتوا يعني بدو تستوينا و عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم ادغلا ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك هذا متفق عليه عبد الله بن زيد رضي الله عنه لرسول بيغنب صلي عليه وسلم دعاي دس بيغنب صلي عليه وسلم اوكل لدي ورك الوستن شق لا من كف واحدة بيقدر تي يفعل ذلك ثلاثه هم زر و دكك وطاج عن انس رضي الله تعالى ان قال رأى النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك خرجه ابو داود ومن سائب طبعاً في المدرسة صحيح شغال بعدين صحيح بيداوت بعسى كذيه. ده اللي بيجمع بقى اللي خلاه على السكروي تبي. ده اللي بيجمع بقى من نفرا الجنود. بي بقى قد نينو كاك. عاونا قيش تبي. فرمي بكرهه. ده زوجت مشوا. آخر جامد هذا أنت مجنون. والمشجّل أصليت عليه ودسيز <تصفيق> أنا وطبي لكن لوي كانه ديال بيجيرت دائما يوم ما برزانش بس توب جدولان وياك دي لو زارا شدي وستسيخو إلى بيركا بس توب يعني تتشني يعني السكريديا فرمودي كان وعنه رضي الله تعالى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصلاة إلى خمسة أمدات متفق عليه طبعا دها فهمت به ماش أنا سكري معلك نجتاه كبيه كم بيروح بالضبط الصينه بالصاع إلى خمسة أمدات ور وا بالصاعش لبو بنس مضي بنس مضي يعني ده برداقية وهالا وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ في فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة إثمانيتي يدخل من, أي من أيها شاء أخرجه مسلم والتلمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إمام عمر رضي الله سلبيت في غمبري خواصف فرمية ما منكم من أحد هذا ما يقول لأيوانية هذا فايسبق الوضوء دزوجه جوان ثم يقول دعي بولي لا الله الى الله وحده لا شريكه لا تنزل اشهدوا شايده اصل واين سنن لا شدوا الله الى الله شباب ساعدوا لوريد كونادا اشهدوا الله الله وحده لا ان محمدا عبده ورسوله اجا یلا تیله دادن خواهی پروردگار فوته حدله و ابواب جناتی ثمانی هر هش درگای باشد تیله تو یاد خود نمی آید تیله دانی هر تو خود گر نه نه بی نصحتو او آنی کل کلماتی دو دو بی نصیله خود لوی نصیله تو لگن نصیمان مخدریه ما ثمانی بله از تو اگه تیله دو اگه تیله نبود لاس لاسی دو نصی لوی کات از آه. له هالدرجة يا من أيها شاء لا كامل بي... من أيها شاء تدلينه؟ هل هذا نفس المودة من ابواب الجنه الثمانية يا من أيها شاء. أيها شاء من أيها شاء اه... اه... لا إمامي مسلم و تلمذي و زيادة ذكرى اللهم اجعلني من التوابين <سؤال> واجعلني اجعلني من المتصهرين هذا يجب أن